و م و ب ا ر ه ا ب أ ن ر ب ك أوحى ل ه ا ي و م ئ ذ يصدر ا ل ن ا أشتاة س ل ي ر و ا أ ع م ا ل ه م فمن يعمل م ث ق ا ل درة ر خ ي ا م ل م ث ق ا ل درة م ي ه